وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما زلنا في ال40 الصحيحة في مناقب ام المؤمنين عائشة الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها اا حديث امي زرع وفيه حسن معاشره النبي صلى الله عليه وسلم لان المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث يعني امل ان يوضع في الشاشه حتى الاخوه والاخوات يتابعوا معي يعني ساقراه هو هذا الحديث فيه كلمات كثيره جدا من غريب الحديث يعني بعض الكلمات فيها غرابه لذلك لا بد ان نقف معها حتى يفهم هذا الحديث ان شاء الله عز وجل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 قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حظ ولا قض ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وان ان خرج اسد ولا يسال عما عهد قالت السادسه زوجي ان اكل له وان شرب اشف وان قبض عل كث ولا يولد الكف ليعلم البث قالت السابعه زوجي غياياء او قالت هياياء طباق كل داء له داء شدك او فلك او جمع كل لك قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح دي حجند قالت التاسعه زوجي رفيع المناد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيتين الناد قالت العاشره زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح واذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك قالت الحادية عشر زوجي ابو زرع وما ابو زرع اناس من حلي اذني وملى من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي ودرنت الاهل غنيمه بشق فجعل من اهل صهيل واطيق وبائس ومن ومنق فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقنح ام ابي زرع كما ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن ابي زرع كما ابن ابي زرع مضعه كنسل شطبه و... ويشبعه ذراع الجفره بنت, بنت... بنت, بنت ابي زرع كما بنت بنت ابي زرع كما بنت ابي زرع طر ابيها وطر امها وملء كسائها وعيب جارتها جاريه ابي ذر انت ما جاريه ابي ذر لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث نيرتنا تنقيسا ولا تملا بيتنا تعشيشا قالت خرج ابو ذر والاوطاب تنخد فلقي امراه معها ولدان تها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برماتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شبيا واخذ خطيه واراها علي نعما سريا واعطاني من كل رائحه زوج وقال كلي ام زرع ونير اهلك قالت فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي ذره قالت عيش رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع في بعض الروايات الأخر يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وفي رواية كذلك غير أني لا أطلقك طبعا هذا الحديث أخرجه المخادم المسلم غيره وله سوحات كثيرة جداً قديما وحديثا اختلف اختلف اهل العلم حول هذا الحديث هل هذا الحديث هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او هو من قول عائشه رضي الله تعالى عنها يعني يختلفون في رفعه ووقفه معنى الحديث المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله الموقوف هو من قول صحابي داخله سفي هذا الحديث من حيث رقوه فجعلوه من قوله صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على عائشه ام المؤمنين وقال الخطيب اي مرقوع من هذا الحديث قوله كنت لك كالزرع ام زرع وما عداه من كلام عائشه والله تعالى اعلم اذا ما دعى ما قال كل حديث هذا من قولي اني صلى الله عليه وسلم او من قال من عائشه ولكن الصواب على ما رجحه كثير من اهل العلم ان من قول عائشه رضي الله عنها والنبي يسمع وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط في قل كنت لك كبزرع بامن زرع والله تعالى اعلم اعلم طبعا لا يخفىكم ان هذا الحديث في كثير من الـ من, من الاقوال الغريبه والتي تحتاج الى بيان ف نبدا بهذا الحديث مره اخرى واقسم مع كل كلمه ان شاء الله زي اصل الله الاعان لي ولكم عن عائشه رضي الله عنها قالت جلس احدى عشره امراه تتعاهدنا وتعاقدنا الا يثنا من اخبار ازواجنا شيئا هؤلاء نسوه اجتمعنا وتعاهدنا فيما بينهن الا يثنا اي خبر عن ازواجهم وطبعا المقصود ان يخبر باهم الصفات عن ازواجه الا يتعصب ان يخبر الانسان كل احوال صديقه او صاحبه او زوجة ان تخبر كل احوال زوجها وانما اشهر صفاته وسماته كما سياتي قالت الاولى طبعا في الصحيح ان هؤلاء النسوه لم يعلم اسماء اسماءهن ولا أسماء أزواجهم وإن كانت في بعض الشروحات ذكروا أسماء هؤلاء النساء ولكن كما قلت لم يبد في حديث صحيح أنهن علمت أسماءهن على التحديد والله تعالى أعلى وأعلم قالت الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى الغس وابد ابتدى كلمه معنى على اللوحه الغث هو الشديد الهزال او الرديء تشبه الاولى وهي تذم الاولى هي تذم زوجها فتقول زوجي لحم جمل يعني كانه لحم جمل غث ومعنى الغث اي الشديد الهزال او الرديء على راس جبل لا سهل الارتقاء ولا سبيل الانتقال الارتقاء هو الصعود الى اعلى والمعنى انها وصفت هذه المراه حال زوجها لانه سيء الاخلاق وفيه قله خير فاذا كان هذا لحم جمل وكثير من الناس لا يرغبون برحم الجمل فا اولا وصفته بانه لحم جمل الامر الثاني انه على راس جبل وعر فليس بسهل فمن سيطمع في مثل هذا اللحم الربي وكذلك فوق جبل وعر وليس بسمين فهذه الاولى ذكرت من الصفات التي في زوجها التي في ظاهرها الدم وهو كذلك الله اعلم اذا فاخلاقه وعراء وسيئة وهكذا للأسف كثير من الرجال والله استعال قال في الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أدره إن أذكره أذكر عدره وبدره معنى أدر بمعنى أترك والمعنى إني أخاف ألا أترك صفته وبدره والمعنى اخاف الا اقدر على تركه وفراقه وقد وجه بعض اهل العلم هذا المعنى ان انها لم تتكلم ومع ذلك تكلمت شيئا يسيرا عن حال زوجها فقالت اني اخاف ان تكلمت في حقه ان اطلق والله تعالى اعلم ويعني ان بثت خبره والله اعلم قالت الثالثه زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق العشنق بمعنى طويل المفرط في الطول بلا منفعه هي اذا تذم المراه هذه حال زوجها كما تقول ان انطق ان اتكلم اطلق ولو سكت اعلق اذا رها يعني كالمعلقه يعني لا حيلة لها مع زوجها خبر المراه الرابعه او الزوجه الرابعه ماذا قالت قالت الرابعه زوجي تليل تهامه لا حظ ولا قرن ولا مخافه ولا سامه هذه زوجه تمدح حال زوجها يعني تصف هذا الزوج بانه ليس يعني تلي التهامه بانه معتدل ليس فيه حراره شديده وكذلك ولا قر اي ليس فيه برد الشديد وهو كنايه عن اعتدال طعمه وكذلك ليست فيه سامه بمعنى الملل اذا فهي فلا لا تخاف منه ولا تمله اذا الزوجه الرابعه مدحت حال زوجها قالت الخامسه زوجي ان دخل فهدا وان خرج اسدا ولا يسأل عما عهد كذلك هذه الخامسه تمتدح حال زوجها معنى ان دخل فهدا اي اذا دخل البيت صار كالفهد الحيوان المعروف و ظاهر هذا الكلام انها تذمه ولكن حقيقه هي تمتدحه لماذا لانها قالته بعد ذلك وان خرج اسد ولا يساد عما عهد وبمعنى ان هذا الرجل لما قالت دخل فهد قال بعض اهل العلم صار كالفهد الثاني انه كثير النوم والمراد انه يتغافل عما يلزمها اصلاحه من معاين البيت ولا يعاتبها عليه من كرم الخويقزي ولين جانبه يعني اذا دخل كالفهد نام فلا يعلق على ما يراه غير مناسب من تصرفات زوجته وقد سئل احد الحكماء من العاقل قال الفطن المتغافل فلذلك الزوج او المر او المراه الذي يتحرى الكبيره والصغيره هو حقيقه يكون مذموم الطباع فلذلك قال العاقل ان يتغافل احيانا الا تقال كل كبيره وصغيره ومعنى وان خرج اسد يعني هذا وصف بالشجاعه انه اذا خرج وصار بين الناس او قاتل كانه الاسد وهذا من صفات المدح ولا يسال عما عهد اي هو عهد بما استمنه واستحفظ والمقصود ان يثق بزوجته ولا يخونها سواء عما تفعله في البيت لما له او غير ذلك وهذا يدل على كرم ابداعه خبر الزوجه السادسه ماذا قالت قالت الثالثه زوجي ان اكل لس وان شرب اشتهى وان قطع الكف ولا يولد الكف ليعلم الذس هذه الزوجه تدم حال زوجها نسال الله سلامه تدم حال زوجها تقول ان اكل لسعنا اكثر وخلط يعني ياكل كل شيء ولا يترك شيئا يعني عنده لا هم في في الاكل وان شرب اشتف يعني شرب جميع ما في الاناء كذلك يشرب كل ما في الاناء ولا يضر لغيره شيئا اذا هو اكول شروب وهذا صفه تذمن في الانسان لا سيما في, في الدجان وهذا يدل على بخله ثم تقول وان طجع التف بمعنى اذا اراد ان ينام يلتف ليحجزي وبعضهم قال المعنى انها تحسن الطعام وتحسن الشراب فياكل ولا يشكر واذا اراد ان ينام يلتف لوحده واما في قولها ولا يولج الكف ليعلم البث معناه البث بمعنى الشكوى والحزن والحزن واحيانا المرض الشديد كانه لا يعرف عن حالها شيئا فهو لا يضع او لا يلج كف جدي ليعلم حال هذه الزوجه من باس شديد او حزن او مرض وغير ذلك طوابع الا قال لي فيها كنايه في قولها ولا يحل الكف ليعلم البث هي كنايه على قله معاشرته لها والله اعلم او بالمعنى الاول انه عنده بخل وقله شفقه وعن التقرير لحال زوجته زين خبر سابع قالت السابعه زوجي غياياء او عياياء طبقا تحفي الارقام غريبه في هذا الحديث كل داء له داء شجتك او فلكك او جمع كل الذي نمن هذه الكلمات غيا غي ي من الغي وكانه في ظلمة لا لا يهتدي الى مسلك وقد يكون وفي قال او عيا عي ي من العي ولعل ما بعدها يوضحها لذلك قالت كل داء له داء كل داء له داء يعني تأتي على إدة معاني إما أنه يجتمع عنده على الحقيقة هذه الأمراض فلا يوجد أي مرض إلا وبزيه وإما أن يكون كناياء على أنه تكثير العيوب فلا يوجد عيب إلا واتصف به هذا الزوج ثم تقول شجك أو خل لك أو جمع كل لك شجك بمعنى جرح الوجه أو غير ذي فاللكي بمعنى جرح أو يأتي بمعنى كسر العظم كلا من كل ما يتكلف وقيل العيال ويحتاج إلى رعاية ونفقة أو كل ذلك يعني أن هذا الرجل فيه ظلم فيبرد ويكسر وغير ذلك وهذا سبحان الله من أسوأ أحوال الرجال قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح ريح ذرنب كلمات يسيرات ولكنها تنتضح حال زوجها تنتضح معنى المس مس ارنب لانه حسن الاخلاق ولين الجانب وقودها كمس الارنب يعني اذا وضعت وضعت الارنب سبحان الله من ربا يدل على ان الاب نجد فيه نعومه ولين فتصف زود زوده هذا انه تمثل الارنب وهذا يدل على نعومه طبعي وحسن خلقه وان في قولها الزرنب والريح ريح زرنب هو عباره عن نبت طيب الرائحه معنى ذلك اردت بانه طيب الذكر بين الناس وكذلك طيب الرائحة في جسده وفي يابه إذن هذه الزوجة تمتدح في حال زوجها التاسعة قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد كذلك هذه الزوجة تمتدح في زوجها معنى رفيع العماد العماد بناء العمود الذي يرفع عليه البيت ويدعم به وهو كنايه على الرثعه والشرقه وقد ياتي المعنى كذلك بانه طويل مما ينتضح لذلك قالت طويل النجاد ما النجاد هو ما يحمل فيه السيف وهذا كنايه على طول الرجل وهي صفه مذحتي هذه هذا الموضع بخلاف ما ورد قبل قليل في قول العشنق الذي لا فائدة او طول المطرق بلا منفعه والله اعلم عظيم ال عظيم الرماد بمعنى الرماد هو ما يقد لما يقد النار ويوضع عليها هذا الفحم او الشجر مما يقد عليه يخرج له رمادا هذه كنايه عن انه كثير الاضياف وكثير الاطعام لان الرماد انما يدل على كثره الطبخ فاذا هو صاحب الكرم وصاحب الضيافه الناد بمعنى النادي وهو مجتمع القوم واهل المجلس الى هذه الزوجه تمتدح في زوجها العاشره خبر العاشره كذلك هذه العاشره تنبحه في زوجها قالت العاشره زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابن ابن تفراق المبارك قليلات المسارح واذا سمعنا صوت المزهر اي قلنا انه النهوارك غالب الالفاظ في المبارك جمع مبرك وهو اسم مكان للذي تنخ فيزي الابن مبارك الابن في قولها زوج مالك وما مالك الا ان حقيقه اسم هذا الزوج مالك او انها تصفه او انها تصفه والله اعلم والمعنى انه هو ابن كثيرات في قولها قليلات المسارح المسرح هو الموضع الذي تصرح اليه ماشيه بالغلات للرعي مكان الرعي وتشير انها ان هؤلاء الإبل لا يخرجنا للمسارح لماذا تقول لانه قد ياتي عنده ضياف فبذلك لا يذهب بهذا الابن الى المسارح حتى اذا جاءه اي ضيف يعني لا يتفاجا بانه ليس عنده اي شيء ليذبحه او لينحره فبذلك يعني لا يصرح بهن خارجا لالا ياتي ضيف ولا يوجد شيئا لينحره او يذبحه هذا اذا تثني على زوجها في قوله اذا سمعنا صوتا المزهر يعني هؤلاء ابل اذا سمعنا صوتا المزهر والمزهر اما بمعنى الدف او العود الذي يضرب به في الغناء يعني هؤلاء ابل اذا سمعنا صوت الدف والدف يدل على ان هناك ضيوف اي قننه انهن سيذبحنا انهن هوالك والغيرك يعني هو اول ما ياتي الباي ينحر له من هذه الابن ف هاء لا هذه الابن اذا سمعت صوت الدف ماذا تتيق ان هناك باي اذا ستيق لانها ستنحر هذا يدل يدل على ان الرجل كان كثيرا الكلام كثير الاضياف والله اعلم قالت ال11 وهي ام زرع وكما قال اهل العلم هو موضوع الحديث موضوع الحديث حتى تصل الى الحاديه 11 ما حال ام زرع قالت الحاديه 11 طبعا هي ستنتبح في زوجها الاول قالت الحاديه 11 زوجي ابو زرع وما ابو زرع اناس من حلي وزني وملا من شحم عضدي وبجحني فدجحت الي نفسي معنى هذه الكلمات اناس من حلي اذني بمعنى وضع الزينه والحلي في اذنيها اذا هذا الرجل كان غنيا ومعلوم ان النساء سبحان الله حبب لهن الحلي فتقول ان هذا الزوج قد اغدق عليها في النفقه تم اوضع عليها في الشديه فالبسها من هذه الحلي ما وضعته على اذنيها و يدل على ان كسره يعني الجسها الذهب والحلي في اذنيها وملى من شحم عبدي الشحم هو الدهن والسمم والعبد ما بين المرفق والكتف تقول يعني مع من الكلام أنها أخذها نحيلة ضعيفة ثم بكرمه وكثرة إطعامه وإنفاقه عليها صارت سمينة بصحة جيدة فتقول وملأ من شحم عبدبي أي امتلأت لحمة طبعا هذا من باب صفت من باب المرحي لزوجها يعني ليس بخيل بل كانت نحيلة ثم أصبحت سمينة من خير زوجها وفي قولها وبجحني فبجحت الي نفسي بجح بجحت الي نفسي يعني عظمني تعظمت عندي نفسي اذا كان هذا كذلك فضل يراعي حال نفسيتها فلذلك كان يعظمها فكذلك هي رات من نفسها كذلك انها عظمت في نفسها كما تقول وجدني في اهل غنيمه بشق فجعلني في اهل صهيل واطيق وبائس ومن ومنفق ما معنى هذا الكلام الغنيمه تصغير الغنم اي قطيع صغير من الغنم بشق يعني بشرف من العيش وققل ومن ذلك قول الله عز وجل الا بشق الانفس تقول يعني انها كانت في حال فقر في عند عند اهلها وليمات قليلات وكانت تعيش في عيشه في هشق فجعلني نقلني بعد ان تزوجني من هذه الحاله الى حال اخرى حال اخرى وهي في اهل صهيل واطيض ودائس معنى الصهيل هو صوت الخيل والمراد كثرتها اطيب هو صولت الابن والمراد انهم اصحاب الايلن وهن والسعه اذا هذا الرجل كان عنده الخيل الكثيره وكذلك الايلن الكثيره دس مما يدوس على الذره وبعضهم قال انه كان عنده الذره الكثير وقيل بعضهم انها كنايه عن البقر في قول ها ومنقل المراد به الذي نقى من الطعام ان يخرجه من بيته وقشوره اذا المقصود انه صاحب زرع ويدسه وينقيه ما معنى ينقيه يعني هذا كنايه على انه كان في رغد من العيش فالرجل كان غنيا عنده من جميع انواع المال سواء كانت من الذهب وكذلك من انواع الدواب كالكال ابل والخيل والبقر وغيرها وكذلك كان صاحبه زرع اذن هي تقول عن نفسها كانت تعيش في دلال وترف ورقد من العيش ساءت ذلك ما يشير الى ذلك تقول عن نفسها فعنده اقول فلا اقبح يعني لا احد يقول, يقول لها قبحت الله هي اذا سيده في بيتها تقوم ما تشاء وارقد فاتصبح فاتصبح يعني انام الصبحه وما بعدها الى الظهيره الى الضحى وهذا ماذا يدل على انها كانت عندها الخدم بانها لم تقوم في الصباح لترعى شؤون بيتها فلذلك هي تنام وتصبح وتقلب وارقد اتصبح الى الظهيره يعني لا تستيقظ باكرا واشرب فاتقنح وفي بعض الروايه فاتقمح ومعناها انني ارتوي حتى ادى الشراب من شده الرائي اذا هذا يدل على كثره الخير الذي عندها فتشرب ويزيد عن شرها الكثير اذا هي كانت كما قلت تعيش في ماذا في رغد من العيش الان بدات هي تصف في ا امتها وهي الحماء فماذا قالت قالت ام ابي ذر فما ام ابي ذر عكومها رجاج وبيتها فساح العكوم هي الاوعيه التي تجمع فيها الامتى ونحوها رجاج بمعنى كبيره وعظيمه وبيتها فساح يعني واسع اذا هذا دليل على ان هذه ام ابي ذر كانت صاحبه خير عندها الخير والبركه ويدل على ذلك ان الامتعه كبيره وكذلك يدل على انها ان بيتها واسع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاثه من سعاده المرض البيت الواسع والمره الصالحه في بعض بيوت او جار الصالح والمركوب الهنيء اذا هي كم تدح في حال ام في حال حماتها وهذا ان دل فيدل على رضاها عن زوجها فان المراه اذا رضيت سبحان الله عن زوجها رات كل ما ما في قرابه له او يتصل به فسبحان الله تحبه لحبها فهذه المراه تمتدح في حال حماتها بمحبتها لزوجها والله اعلم بلك ان تصف ابن ابي ذر فقالت ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر وجعه كنسل شطبه والمشبعة ذراع الجفره يدل هذا على ان هذا الرجل كان قد تزوج قبلها لانها وصفت هذا الولد والله اعلم ماما الحديث او هذه الالفاظ الغريبه كمثلي شطبه المثل بعضهم قال كانه كالسيف سنه من من غنبه وكثير من شرح الحديث قال هو ما اخذ من جديد النقي شطبه والسعفه يعني الدقيق الخصر باختصار هو كان دقيق الخصر هذا مما ينتج به الدجال ان لم يكن سمينا انه كيانه رشيقه وكذلك امتدحته بصفه اخرى وقال انه مشبعه ذراع الجثره الجثره لولد المعز اذا بلغ اربعه اشهر يعني المعنى انه قليل الطعام وهذا كما قلت مما ينتدع به الرجل لماذا لانه اسرع في الحركه واقوى في اذا لقي العدو بالكر والفر غير ذلك وهذا كما قلت من كساء الذي ينتدى عليها الرجل ان لا يكون صمما وكذلك ان لا يكون كثيرا الاكل والله اعلم انتقلت ام زار الى من الى بنت ابي ذر فقالت بنت ابي ذر فما بنت ابي ذر طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيب جارتها تنتضح لاحظوا هي انتدحت الان حماها وكذا البنت وكذلك, البن وكذلك انتلحت هذه البنت وفاتت كذلك ومن اول ما دحت الزوج نفسه ابي زرعه ابو ابو ابي زرعه لكثره انفاقه كما سبق معنا ما حال بنت ابي زر قالت طوع ابيها وطوع امها يعني هي طائعه ل ابيها وكذلك طائعه لامها وملء اكتائها قال كثير من الشراح من اكتائها يعني بانها سمينه وهذا مما ينتدع عليه النساء ان العرب الاول كانوا يمتدحون المراه السمينه طبعا سمنه مع اعتدال والله اعلم فمعنى ملء اكتائها يعني لانها سمينه وهي وهو محمود عند النساء والله اعلم وغيض جارتها المقصود هنا الجاره بمعنى ضرطها الضره وياتي كذلك في لغه العرب يعني ضره هذه المراه تنتعض من ابنتي ابي ذر لماذا لحسنها وجمالها وكذلك لادبها واصفتها وحديث عمر وقد سبق معناه انه قال لحفصه لا يغرنك جمالك أصل بها عائشة رضي الله عنها وهي الضرة كما مر معنا والله أعلم إذن ضرة هذه المرأة تغفض منها لحسنها وجمالها وكذلك لأدبها وعكتها انتقلت الآن إلى الكلام إلى الجارية قال جارية أبي زرع كما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا يعني لا تنشر الحديث ولا تبهره بل تكتموه هذا مما ينتفع به الانسان الا يخبر عن احوال الناس لسم اذا كانت جاليه فانها ترى ما لا يرى غيرها فلذلك تنتجي وتقول انها لا, تنش... لا تن لا تنشر الخبر وتصبح اهل البيت بل تكتمه كما تقول ولا تنقصوا ميراثنا تنقيصا التنقيص بمعنى النقل ارادت انها امينه كذلك على حفظ الطعام فلا تمسه ولا تخرجه ولا تخرقه اذا امينه كذلك فيما ترى وفيما تسمع وكذلك امينه كذلك على طعام اهل البيت ثم تقول ولا تملا بيتنا تعشيشا طبعا امين رعناء الطعام الذي يجمع السفاء تعشيشا المقصود انها لا تخون في طعامنا فتخبئ في كل زاويه شيئا فيصيق كعش الطائر هذا ايضا من باب الامانه لهذه الجاريه ثم تقول كل ما سلخ سبحان الله فيه مدح وفيه يعني سرور في اثناء التعبير والمدح سواء لاي ذره وكلا كل ما يتعلق باي ذره من ام ومن بنت ومن ولد ومن كذلك الجاريه ثم ماذا تقول قالت خارج ابو ذر والاوطاب ثم خبب معنى وان اوطاب تمخب يعني وعاء اللبن يحرق ما فيه ليخرج الزبد عن اللبن وهذا مما يدل على تكره البهاء عندهم ثم تقول فلقي امراه معها ولدان بهاك الفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين تقول خرج ابو ذر في فتره الربيع او فتره الصيف فلقي امراه ولد امراه معها ولدان كالفهدين معنى كالفهدين انها تصف هؤلاء الولدان بانهما يعني كالفهدين كالفهد وهذه كنايه على نشاطهما وحسن خلقهما لقي امراه معها ولدان كانا يلعبان من تحت خصر خصرها برمانتين بعض قال هي على الظاهر يعني كانا يلعبان برمان برمانتين وبعض قال هذه عباره عن كنايه عن صدرها والله تعالى اعلم كما قال القاضي وغيره قال هي كنايه عن صدرها والله اعلم مدح حل بهذه المسكينه قالت طلقني ونكحها الله المستعان بذلك في مثل يعني كثير من الاخوات دائما يعني يرددنه كما يقال ما ادري اذا معكم تعرفون او لا يا مأمن للرجال يا مأمن للميه تحت في الغربان فحاله هذه المره هكذا لا تنتبح تنتبح تنتبح وماذا فلما لقيا امراه الظاهر من هذا الوصف يعني بانها على حسن وجمال فطلقني ونكحها تقول هي عن نفسها فنكحت بعده رجلا سريا ركبه شريه واخذ خطيه واراح علي نعما شريه ما لهذا الكلام هي تمتح هذا الزوج الثاني ماذا قالت بئ السبيه بمعنى الشريف والسخي اذا كان سخيا ركب شري يعني الفرس الذي يستشري في سيره ويمضي بلا فتور ولا انكسار كذلك تصفه صفه طيبه واخذ خطيه بان الرمح وبعضهم قال هو الرمح المنسوب الى الخط قديا من سيف البحر اي ساهده انعمن والبحري والله تعالى اعلى علما واراح علي نعما كريا يعني لم يكن دخيبا فانعم عليها كثيرا واعطاني من كل رائحه زوجا الرائحه بمعنى النعم مما مما يروح من الإبل والبقر والغنم اذا اعطاها من كل هذه الأصناف زوجين ثم ماذا قال لها قال كلي امنا زرع وميري اهلكي ميري اهلكي بما نعطيني اهلكي هذا مدح ثم ننظر ماذا قالت قالت فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي ذره لماذا قالت هذا الكلام قال عمر القرطبي وسبب ذلك انا ابو ذر كان هو الحبيب الاول كما قال الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحبيب الا للحبيب الاولين هي مع ان هذا الرجل اعطاها واعطاها ولكنها سبحان الله لم تنسى هذا الزوج الاول وهو ابو ذر وهذا كنايه على التحسر على زوجها لانه طلقها ومع انه طلقها لاحظوا ما عابت عليه شيئا لا بكرمي ولا غيره بالعكس كانت تثني عليه بعد ان طلقها سبحان الله لما قالت فقد طلقني ونكحها وهذا دلاله على حصرتها عليه هذا الحديث طبعا يحتاج الى اكثر من ذلك شرح وانما يعني فقط من باب ذكرته من باب المناقب في ام المؤمنين عائشه لما سياتي من فوائد من فوائد هذا الحديث استحباب حسن المعاشره للاهل كما في حسن معاشره النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله تعالى عنها فايها المسلمين لاحظوا انا هذا الكلام للاخوه الذين يستمعون لي لاحظوا اخواني استمع النبي صلى الله عليه وسلم بكامل حكايه عائشه هي قصه طويله ليست قصيره عن اي ام اسوه لم يقل هذه اخبار امم هلكت وغير ذلك انما كان يستمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطع عائشه في كامل الحديث من اوله الى اخره وعلى فرض انه هو الذي قال الحديث على فرض انه هو الذي قال الحديث ايضا فيه سبحان الله رحابه صدر في صلى الله عليه وسلم ان يقبل عائشه عن هؤلاء النسوه لذلك ينبغي للرجل ان يعني يتكلم مع اهله وليست ليكون كذلك الكلام كله فقط عن امور كما يسمى الامور طعام شراب غير ذلك بل لابد ان يكون للرجل مع زوجته خلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع آآ مع آآ عائشه رضي الله تعالى عنها الامر الثاني في ذكاء ام المؤمنين عائشه ويبرز هذا الذكاء في سعه حثها رضي الله تعالى عنها وارضاها لانه لاحظوا ذكرت جميع اقوال نسوه ما فيها من غرابه الفاظ والمحسنات نبيعية كاستخدام الجناس والطباق وكذلك يظهر على أم المعنى عائشة قوة الحفظ فإنها سواء سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو هي التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحارثة هذا يدل على عظيم حفظها وهي كما سقنا في, في أوائل الدروس بأن أكثر النساء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أكثر النساء رواية بالحديث الفائده الثالثه في جواز الاخبار عن الامم السابقه كما في حاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها لما تقولن ذلك وفي ايضا بعض ما تبعبه النساء في الرجال وكذلك بعض ما تحب النساء في الرجال هؤلاء النسوه بعضهن امتدح حق في زوجها وبعضهن سبحان الله ذمت في زوجها فعلى العاقل الرجل عاقل ان يقرأ هذا الحديث بتامل فيرى صفات المدح فيحاول ان يتنقلها ويرى صفات المدنه فحاول ان يجتنبها قال بعض العلماء هؤلاء النسوه انما ذكرنا بعض احوال ازواجهن بما يكره هل يدخل هذا من باب الغيظ قال علماء لا يدخل هذا من باب الغيظ لماذا لكونهن لا لم يفصحوا باسماء ازواجهن هم لا يعرفون لا يعرفون باعيانهم او باسماءهم وقالوا ان من الغيب المحرم ان يذكر انسان او جماعه بعينه والله اعلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينهىها ويقول لها انت تستغفي الرجال وانما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك كما في بعض الروايات في تطمين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه عبد الله عنها انه لم يطلقها قال وانا كنت لك كابي زر بام زرع غير اني لا اطلقك طيب في روايه اخرى يا عيشه كنت لك كابي زر بام زرع الا ان لان زرهم طلق وانا لا اطلق والله اعلم كذلك في من الفوائد أن المشبه بالشيء لا يلزم أن يكون مثله في كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لم يقصد بأنه كان كأبي زرع في كامل صفاته والله عالمه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي زرع ومن غيره الفائدة الثامنة ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هل كنت لك كابزر لام زرع مع ان اي زرع طلقها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك يعني قال لها كاني انا مثل ابي زرع ولكن لا اطلقك اذا قال بعض اهل العلم جنايات الطلاق لا يقع بها طلاق والله اعلم اخر امر في ادب الاستماع وحسن الاصغاء دون المقاطعه وإن طال الحديث كما فعل المنزل صلى الله عليه وسلم أو من رأى أنه من قول المنزل صلى الله عليه وسلم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وإن أؤكد على أن هذا ليس في باب الغيبة ما سقناه في قول الشاعر القدح ليس بغيبة في ستة متولم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقى ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرية والله تعالى أعلى وعلم وكما قلت يعني كثير من اهل العلم شرحوا هذا الحديث شروحات كثيره جدا وبالشيخ الحويني صلى الله عليه يحفظه شرح بهذا الحديث فمن اراد الاستزاده فعليه بهذا الحديث ان شاء الله حان ساعقف هنا ان شاء الله عز وجل على ان نكمل في الاسبوع القادم باذن الله في نفس الموعد بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته